بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالسَّافَّاتِ يَسْرًا بِالسَّافَّاتِ زَجْرًا, فالزاهرات زجرا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بزينة الكواكب إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا لا يسمعون الى الملائ ال اعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون الى الملائ ال اعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القظفه فأتبعه شهاب ساقط إلا من خطف القصف فأتبعه شهاب ساقط فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم لقد خلقناهم من طين لازب اننا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَفَرُوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئذا وَأَنْتُم دَاخِرُونَ قُلْ لَئِنْ مَكَنَّا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ لَتُسْرُنَّ وَلَتَشْرَبُنَّ فَإِنَّمَا هي ذجرة واحدة فإذا هم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين فاعلموا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون نَظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ أَحْرٌّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَن وَادَّهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَدْخِلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ يَعْبُدُونَ وقيفوهم وقيفوهم انهم مسؤولون ان